يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ يَخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَرَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وراء أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.